وعوسون ليوم عظيم يوم يطوب الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب ارقون ليلا يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم.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 ثم إنهم لفال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي وما كما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم Yazan negin? Yısqanın Rhipin mektu min hitamı musk. Vidi zâlik falıtena